ديكي ونظروف جاني وزب انت من سمره الكفره ناص انت نفسي فديت ولا خنت هذه مروه ابن هطلات هذه مروه ابن هطلات يا ما في البلد عسكر ولا مباح سياسية لا دور في ذا البلد وانحار ألقى في النجس بيديا ألقى يا ليت ما في البلد عسكر ولا مباح سياسية لا دور في ذل لدوان حار الكفر النسي بدئي الكفر النسي بدئي ومطلوب جاني وزبنتا من زمرة الكفر ناصنتا نفسي في ولا خنتا هذه مروت بنهتل هذه مروت بنهتل